ألف باء تاء ثاء في المولى خير الأسماء اذكر ربك سبحان مساء زكي نفس من الأهواء ألف باء تاء ثاء في المولى خير الأسماء اذكر ربك سبحان مساء. زكي النفس من الاهواء ألف أسمو أرجو القمة باء بطل يفضي الأمة تاء تمت هذه النعمة ثاء ثغر يشد الهمة جيم جاهد في الأعداء واشف الصدر من الأدواء حاء حارب أصل الداء واسترجع قمما شما خاء خير بلد رحب بخلافتنا سار الركب وإمام بايعه الصحب كي يرضى مولانا الرب دال دام, دام الدين الأنقى. ذال ذل الكفر الأشقى راء روحي شوقا ترقى زا ينزادي نعم التقوى سين سور فيها الذكر شين شكر فيه الأجر صاد صبر فيه الذخر ضاد ضيما يأبى الحر طاء طاب الجيل المسلم ظاء ظلم حتما يهزم عين عين تحرس تنعم غين غيب لسنا نعلم فزنا بالإيمان قاف قرآن الميزان كاف كالسر سرنا الأوثان لام لبين الرحمن ميم مثلي خير الرسل نون النهج خير السبل ها هانت شر الملل وام وهنت كل النحلي ياء يبقى دين الأعظم لا نخشى طاغوتا أجرم قرآن يهدي للأقوام وحسام في الدنيا يحكم ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زك النفس من الأهوى ألف با أنتا أنثى للمولى خير الأسمى واذكر ربك صبح مساء زك النفس من الأهوى زك النفس من الأهوى زك النفس من الأهوى